ومنهم من ينظر إليك أَفَأَنتَ تهذّ العُمِّيَّ وَلَوْكانوا لا يبصرون <تصفيق> إِنَّ اللَّهَ لا يَضْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَفْسَهُمْ يَضْلِمُونَ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 ما نري أنك بعض الذي نعدهم أو نتوفى أنك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أُمَّةٍ رَّسُولٌ فإذا جاء رسولهم قضي بَيْنَهُم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا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 إنه لحق وما أنتم بمعجزين